الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أيها الأحبة في الله بارك الله فيكم وجمعنا وجمعكم على الخير دائما نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا وأن يجعله عملا خالصا متقبلا عند الله عنده عنده سبحانه وتعالى بداية الـ الـ يعني الفترة اللي فاتت كان فيه شبه تقطع في في إراد الأوراد من الناس و في كان في ضعف تواصل بينه وبين الناس و ودا شيء إحنا محتاجين نقف معه مع مع الأخت أختنا مشرفة اللي والكلام ده عوزين نشوف لماذا ضافت ال, ال التواصل بين الناس وبعضها ولين أغلب الأخوات ما بلغوش بأوردهم ال دي وهل فعلا الامتحانات بتبقى عذر إن إحنا ما داشون بلغ أورضنا ولا مش عذر مقبول إن شاء الله بإذن الله نتكلم في المواضيع دي إن شاء الله بإذن الله النهاردة في حلقتنا نهاردة في البداية طبعا يعني بذكركم وبذكر نفسي بهدف المعهد وبالهدف اللي احنا دخلنا من أجله سواء, سواء اللي بيدي أو اللي بياخد يعني المفروض ان احنا يكون لنا هدف كلنا بنسعى إليه وكلنا بنحاول ان احنا نترقي في في الوصول إلى الله عز وجل على كل على قدر استطاعته وكل حسب ما يفتح الله عز وجل له بذكركم وبذكر نفسي بأهمية المعهد ووإن وب... إحنا لابد إن إحنا نتابع أنفسنا من فترة للتانية ونشوف هل إحنا ثرنا على ال... على طريق الوصول للهدف المطلوب والمنشود مننا ولا لا بفكركم إن المعهد ليه اهتمامات بالجانب النفسي اهتمام بالجانب الاجتماعي اهتمام بالجانب المتعلق بالأمة اهتمام بالجانب المتعلق بحياة الشخص نفسها اهتمام بجانب قلب الشخص اللي بيدرس في المحض النهاردة بإذن الله هيكون درسنا عن فضل صيام يوم في سبيل الله بفضل الله سبحانه وتعالى احنا اتكلمنا في الدروس اللي فاتت في ثلاث جوانب قلنا الثلاث جوانب دولا مشمولين في قول الله عز وجل ايه حد كده فكرنا بالآية اللي لمست بنود اللي إحنا تكلمنا فيهم ال المرات اللي فاتت وحد فكرنا بإيه ثلاثة حاجات اللي احنا فيهم كده القرآن والصلاة والذكر جميل جدا جميل جدا جميل جدا ممتاز القرآن والصلاة والذكر تمام قلنا في آية جمعت الثلاث حاجات دول مع بعض وسميتهم مسمى جميل جدا إيه هي الآية؟ ما هي الآية التي جمعت القرآن والصلاة والذكر وإحنا قلنا عليها مسمى مهم جدا جزاك الله خير ومتحدى أتل ما أحيي عليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قلنا الثلاث حاجات دول لم سمينهم بقى أنا سميتهم إيه الثلاث حاجات دول ما شاء الله الحصون الحقيقية جميل جدا ممتاز الحصون الحقيقية قلنا قبل بنرى بنتكلم عن الحصون الوهمية وبعدين نتكلم عن الحصون الحقيقية التي شملت نوعين نوع من ال الأولاني اللي هو التدبر اللي هو الآية اللي قبل قلته ما لك من الكتاب والآية اللي بتاعت قلته ما وحي للكان من الكتاب اللي هي الأوراد اللي المهمة لح في حياتي الأوراق المهمة في حياتي كان أول حاجة بنقرأ القرآن الصلاة ثم الذكر ولذالك قال في آخر الآية ولا ذكر الله أكبر ليه؟ لإن قلنا إن القرآن والصلاة الاثنين خلاني في الذكر اشتمالاً يعني فدول أهم ثلاث يعني ثلاث عمدان مهمين جدا جدا في حياة أي سالف إلى الله عز وجل أي واحد يريد أن يصل الله سبحانه وتعالى مهم جدا أنه يهتم بجانب القرآن مهم جدا أنه يهتم بجانب الصلاة مهم جدا أنه يهتم بجانب الذكر حتى وإن كان مشغول عم, عم الشيخ لما نيجي نقرأ قصة سيدنا داود عليه السلام ودائما قصص الأنبياء بنستفيد في النقاط دي تلاقي أن سيدنا داود عليه السلام كان في حياته كان ملك وشغال حداد و بيقضي بين الناس ومتزوج كما قيل في بعض الروايات من ميت زوجة وعنده يعني أوراد وعنده عبادات لا يتخلف عنها ولا يتأخر عنها عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أمره بالإذقان العمل وقال له وعملوا صالحا أن نعمل طريقات ما في السرد وعملوا صالحا يبقى ما ينفعش ان نشتغل عن عن الدرس ما ينفعش إن أنا أنشغل عن القرآن بأي حاجة في الدنيا ما ينفعش ننت إن تنشغل عن القرآن بأي حاجة في الدنيا ما ينفعش إننا عن عن ورد الصلاة في في أول وقتها أو في وقتها بأي حاجة ما ينفعش ننت إن تنشغل عنها بأي حاجة فدي حاجات مهمة جدا يا جماعة يعني سإنا داود عليه السلام اللي يقرأ في كرس الداود عليه السلام كنا لسه نشرحها من فترة كرس الداود فيها من يعني من من الحاجات اللي اللي يطيش لها العقل يعني أفضل الصيام صيام داود أفضل القيام قيام داود طب يجيب الوقت منين الكلام ده كله وهو راجل ملك زي ما قلت لكم وقاضي وحداد ويشتغل حداد وعنده تسعة عنده مية زوجة الجالاد ده كله بيلاقي له وقت منين بيعرف يجيب وقت لزوجاته بيعرف يجيب وقت للرعايه بيعرف يجيب وقت للمتخلفين بيعرف يجيب وكمان نبي من الحبا وكمان نبي يعني بيبلغ الناس وحي الله عز وجل وبيبلغ الله بيبلغ الناس وحي الله عز وجل ونادى عليه الكتاب اسمه الزبور والزبور ده كتاب نزل على بني إسرائيل زي مع كتاب التوراة التوراه كان كتاب احكام والزبور كان كتاب مواعظ كما قال اهل العلم فا سيدنا داود عليه السلام مع ان شغال شديد في الحياة ومع انه هو يعني بيضور في راحة شديدة جدا عنده زي ما قلت لكم مولك وعنده رعية وعنده متخاصمين وعنده ناس بيتعلموا منه الدين وبيسمعوا منه المواعظ وعنده دوجات وعنده بيت وعنده وعنده, وعنده وعنده وعنده ومع ذلك كان لا يتخلف عن اوراده ولا يترك اوراده بل بالعكس كان من شدة ايه يعني حب ل لربنا سبحانه وتعالى في سورة الصاد اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داودة هذا الأيدي إنه إنه إيه إنه أواب إنه أواب جزاك الله خيرا إنه أواب إذ عرض عليه إن سخن الجبال معه بال سبحنا بالعشي والإشراق والطيرة محشورة كل له ها؟ كل له إيه أواب كل له أواب يعني كان داود عليه السلام أواب إذا الله عز وجل وكانت الطيور والجبال والمخلوقات أوابة إليه وكانت ال ال طيوره والجبال والوحوش والهوام وكان قيل ان كانت تؤوي لي يعني يا جماعة مع هذا الكلام مع هذا الـ مع, مع انشغالاته الشديدة جدا الا انه كان يعني من الكلام الجميل جدا اللي يقول في اواب مش رجاع الى الله بس كلمة رجاء يعني بعضهم يقصرها في اللي, اللي انه يعود من الذنب إلى المعصية أو يعود من الخطأ إلى الصحيح وإلى, وإلى غير ذلك لكن ده كمان أرجى ذاك الله خيرا له أوراد ثابتة رجع إلى الطائق يعني عنده حاجات فتة لعملها كل يوم عشان كده كانت الطيور هي رقرة أوابة إليه والجبال أوابة إليه يعني تعود كلما عاد يعني كثير يعني بيجدين معنا جماعة مهم جدا اسمه إننا إن أنا عندي خطوط حمراء لا أتنازل عنها أبدا يعني من الحاجات اللي في سفر داود عليه السلام أيضاً أن كان داود عليه السلام يسيرا له قراءة الزبور، فكان يقرأه قبل ان تسرج دوابه. يعني ينادي للخادم بتوره جهزوا ال ال ال الخيال جماعة، جهزوا الخيال. فكانوا على ما يجهزوا الخيل كان يكون قراء الزبور كله، يكون قراء الزبور كله. اعطاه الله عز وجل بركة في الوقت، اعطاه الله عز وجل بركة في الوقت. فكان داود عليه السلام يعني موسوعة في حياته بنتعلم من داود عليه السلام يا جماعة حاجة مهمة جدا بنتعلم منه حاجة مهمة جدا إن يا جماعة على قدر عصاءة لله عز وجل على قدر ما كل الحاجات اللي حوالي منها كانت على قدر ما قلنا هو كان أواب لله فربنا سبحانه وتعالى ألان له الحيوانات وألان له الجبال وألان له الطيور حتى كانت هي ذات نفسها أوابة إليه حسبما تكونوا لله يكون لك خلق الله يكون لك خلق الله عزوجل فاذا نقطة مهمة جدا جماعة نحن نتعلم من داود عليه السلام مسألة اننا حارب اننا يكون عندي اوراد مقدسة وحافظ عليها واننا يعني حتى وهل اتسنا بقى الخصم اذ تسورو المحرام ايه المحرام قال لك المكان البالغ الشرف والمكان العالي او مكان مخصص للعبادة في البيت فبيقول في التفسير او بيقولوا لنا بالتفسير ان كان نقول عليه السلام كان ليه ايام معينة كان بيخش ايه على نفسه فيها في المحراب ده ومحدش يدخل عليه ليه بيعمل فيها ايه يخلو فيها بالله عز وجل ياخلو فيها بالله عز وجل. يعني انت يا داوود وبتعمل كده كذا كده كذا كده كذا كده وفي الاخر محافظ على ان انت يكون ني جلسه خلو بالله عز وجل اه نعم ومحافظ على ان يكون ني جلسه خلو بالله طب يا عم ده احنا عندنا ناس بيعملوا حركه حلوه قوي يقول لك أنا بذاكر وبحتسب ان على الله انا بشتغل وبحتسب ان لله انا بقى طب ما ده جميل جدا هو اكيد داوود عليه السلام كان يعرف الكلام ده دا. واكيد داوود عليه السلام كان بيعمل كده فعلا كان بيحتسب كل الاعمال اللي بيعملها لله أكيد يعني لأن ربنا سبحانه وتعالى جابوا في سورة الصاد اللي كلميت عن أعلى نماذج الإخلاص على وجه الأرض إن أخلصناهم بخلصة تذكر الدار والصورة اللي جت بعد سورة الصفات الصفات اللي فيها كلها إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين فاا اللي اللي فا نماذج عليها جدا في الإخلاص فالناس دي كانت خالصة لله سبحانه وتعالى فا أكيد كان بينو بملكو إنه بيعبد الله عز وجل بينو بتبليغه للرسالة إنه بيعبد الله عز وجل بينو ب بين الناس إنه بيعبد بيتعبد بيرى الله عز وجل بينو ب هو متزوج ميت زوجة وعنده أولاد والكلام ده وعنده ولد اللي بالكلام ده كله ب بينو هو لله سبحانه وتعالى أكيد طب ليه كان بيعمل الكلام ده مع لأنه جماعة لازم يكون فيه شق في شخص حياته للآخرة فقط خالص للآخرة إن أطلسنام بخلصة ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار سبحان الله فمن النقطة المهمة جدا جماعة مسألة الاستمرار على العلبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبتها وأحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل كل الحاجات دي يا جماعة أن الأخوات بارك الله فيهن والمشرفات بارك الله فيهن أن نهتم بمسألة تبليغ الأوراب مثلا نهتم بمسألة متابعة الدين بعضنا نتواصل مع بعض يعني كلنا جماعة بنحاول أو زي ما بيقولوا في عرض أشياء ت يعني تنزينها من عذاب الله عزوجل. أنا في كذا بتاعت ريندي كذا بتقال دائما العلا هي المنجية العلا هي المنجية. ما تعرفش الواحد مننا ما يعرفش هو عمل الحاجة اللي تن من عذاب الله ولا ليش؟ ممكن يكون اللي اللي من عذاب الله كل ما نبيبلغه عن ربنا كل ما بنسمعها عن ربنا كل ما بنكتبها عن ربنا أي حاجة ممكن يكون الواحد بيعملها قد تكون هي ذا الشيء اللي هيوصله لنا من عذاب الله عز وجل خلينا نرجع للدرس. أنا بنقول النهاردة نتكلم عن فضله. صيامي يوم في سبيل الله ليه نتكلم عن الصيام الصيام مهم مدرسة مهمة جدا يا جماعة الصيام مدرسة مهمة جدا لا صياما وإحنا في وقت خلاص يعني أذفة الأذفة كما يقولون كما يقول الله عز وجل أذفة الأذفة خلاص رمضان على الأبواب اللي اللي الحقيقة يعني قليل من الناس من يفهم قيمة رمضان ويفهم قيمة الاستعداد من رمضان. وقل من الناس من ينفذون هذا الأمر يعني كل فاهمين وأقل منهم من ينفذون لمثل هذا الأمر الحقيقة أن رمضان يا جماعة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا جدا مهمة جدا جدا احنا عاوزين نتعلم لازم أي موسم ما أخش أبا داخل عليه لازم محتاج تهيئة قبل منه بالضبط كذا عامل زي الجماعة اللي بيعابوا قرى ما بيعرفش ينزل للعب قرى لما بيتخن الأول الناس اللي اللي بيزاكره أو, أو بمثلاً بي بيشتغل في ااا أشغال ما بينزلش مرة واحدة لا ده بيبدأ يسخن مرة واحدة الشغ الأخي اللي مثلاً عاوز يسوق وعاوز يتعلم السوق ما بيطلعش يسوق مرة واحدة ده لازم الأول بيودي يتمرن يزاي يسوق ومش عارف إيه الكلام ده هو المهمة فضل الصيام يوم في سبيل الله مدرسة مهمة جدا صيام مدرسة الصيام نتعلم منه الإخلاص الصيام يعني ده في أهمية الصيام بنتعلم من الصيام الإخلاص الله عز وجل يقول في حديث القدسي الصوم لي وأنا أجذي به يدعو شهوته وأكله وشربه من أجلي الله كلمة جميلة جدا الصوم لي وأنا أجذي به يعني ماذا الصوم لي يعني يا جماعة الواحد مننا عشان كان, كده عشان كده كان بعض علماء يقول لك الصوم لا يدخل في الرياء الصوم ده ما, ما يأخذش في الرياء لماذا؟ لأننا يا جماعة ممكن أصوم ومحدش يحس بي محدش يحس يحس بيا خالص ممكن اروح الشغل واجي من الشغل واقعد اذاكر واعمل بتاعه وفي الاخر محدش يحس ان انا صمت محدش يحس ان انا ان انا صمت فالصيام بيعلم الواحد الاخلاص الصيام ما فيش واحد يقعد يتكلم لقد صمت يومين وصمت ثلاثة وصمت أربعة وصمت كذا وصمت كذا وعملت واتويت في الصيام وواي الى اخره الصيام ده يعني من العبادات كده اللي اللي انا بسميها كده ايه نسماتية قوي انتماتيه ازاي يعني حاجة كده تعملها ومحدش واخد باله منك وبتحس كده بصفاء مع الله عز وجل ما حدش منتبه ليك انت من صايم ولا مش ما حدش ليك في في في عموم حياتك او شايف انت صايم ولا مش صايم عشان كده ربنا بيقول يدع شهوته هو اكله هو شربه من اجلي انت ايه اللي يخليك تسيب شهوتك وايه اللي يخليك تسيب اكلك وشربك ايه اللي يخليك تعمل حاجة إيه اللي خليك تترك حاجات مباحه في حياتك ايه اللي خليك تترك حاجات تشتهيها نفسك الاكل والشرب حاجة يعني بعض الناس يقولك انا يعني ما بقدرش امتنع عن الشراب الشرب مثلا المياه انا ما بقدرش اعمل كذا بيعمل الكلام ده كله ليه بيعمل الكلام ده عشان هو فعلا يريد رضا الله عز وجل يريد فعلا انه ينجو من عذاب الله عز وجل يريد فعلا القرب من الله عز وجل في الصيام, الصيام مدرسة للاخلاص بيعلمنا الاخلاص ولكن بالنسبة للنساء لا بد من إذن الزوج طبعا لا للنساء من, من الزوج بس ممكن تكون مش متزوجة وممكن تكون متزوجة وزوجها مسافر وممكن تكون زوجها يعني برضو حتى مسألة إن حد لو عرف بالنسبة للمرأة يعني ال الأمر يعني مش مش ملاحظ قوي يعني الأمر مش ملاحظ قوي بس الفكرة في ان يعني حتى لو زوجك عرف فالموضوع مش منتشر بين الناس الفكرة في إن يعني ان الواحد بيعمل عبادة هو عارف الحمد لله إن محدش هيطلع عليها فااا إلى حد ما بيبيتوصل بيها لله عز وجل عشان كده ال الجماعة اللي تأثر عليهم التلاتة اللي تأثر عليهم الصخرة قالوا في الدعاء بتاعهم اللهم الله ما إن كنت فعات وهذا ابتغاء وجهك اللهم ما إن كنت فعات هذا طائ وجهك وما حدش كان يعرف عنهم أي حاجة ما حدش كان يعرف عن الحاجات الت ما كانواش يعرفوا عن بعض إن كل واحد منهم عمل عمل العمل البطولي ذا انتوا واخدين بالكم ف اا بيتعلم في في الصيام بيتعلم منه بيتعلم في الاخلاص بنتعلم ايه من الصيام ما منه ضبط النفس ضبط النفس يعني ايه ضبط النفس يعني بعرف أتحكم في لساني شوية بعرف اتحكم في في شهوتي شوية يعني بيجي بعض الناس يقول لك انا ما بقدرش امتنع عن التدخين نقول له صوم يقدر يمتنع لا بيقدر يمتنع بعض الأخوات مثلا آآ آآ ما بتدارش تمتنع عن, عن الغيبة والكلام ده طب يا أختي الفاضلة الغيبة بتضيع حسناتك وهت يعني هتبقى حاجة يعني فيها غبن ليك والكلام ده فمش أدرا فلما بتصوم بتيجي كل كلمة تيجي تقولها بتفتكر ان هي صايمة فتتراجع عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل يعني فلا يرفث ولا يجهل يعني ما ينفعش ان احنا نتكلم الكلام العادي بتاعنا يعني ما ينفعش ان احنا نتكلم الكلام العادي بتاعنا يعني انا لازم اضبط كلامي لازم احسن اخلاقي لازم اكون صبور اكتر من ال يعني من اي يوم عادي بالنسبه لي في اثناء الصيام عشان كده فانتبه احد سابهذي يعرفني في التويد ولا كسابهذي إيه مادة لازم فانسابه أحد أو شتمه أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم يعني بيذكر نفسه يعني بيهو بقول إني صائم إني صائم ليه؟ لأنه هو آه آه بي بيتمسك ويزكر نفسه خلي بالك أنت صايم خلي بالك أنت صائمة ما ينفعش إن أنت ترد عليه خلي بالك ما ينفعش تمتنع عن الأكل والشرب وفي الأخير يضيع منك الكلام ده كله عشان رد أنت ردت فيه فإذن الصيام جماعة مدرسة بتعلم الواحد قد إيه نوية تحكم في نفسه يتحكم في أخلاقه ويتحكم في, في أقواله في أرفاضه في نظراته في خصاله في تصرفاته في أفكاره في كل شيء بيتحكم فيها تحكما شديدا طيب ما هو فضل الصيام يوم سريعا أول حاجة من فضائل الصيام اليوم في سبيل الله قال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجذي به كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجذي به يعني إيه الكلام ده ربنا بيقول كل عمل بيين فضائله وبين أجره وبين كذا وكذا إلا الصوم فإنه لي الصوم ده هيفضل ليوم القيامة تعرف بقى جزاء يوم القيامة وأجر يوم القيامة وأنا أجزي به أي أنا الذي أتولى سنة ثالثة هتحضر على غرفتها سنة ثالثة إن شاء الله هتحضر على غرفتها والشيخ أحمد هيرفع لكم الدرس الساعة 8 المفروض أنه رفع الدرس خلاص المفروض هو الشيخ أحمد مسجل الدرس ويترفع لكم بإذن الله طب تتواصلوا مع مشرفة المجموعة عندكم إيه إيه لاننا مكلموا من نص ساعة قال انه هيرفع الدرس او هينبه الناس انهم هيرفعوا الدرس الساعة تمانية ونص وياكم ان شاء الله الاجر العظيم كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به أي انا الذي اتولى هي انا الذي اتولى الجزاء على هذا على هذا العمل اللي هو الصيام ده دلاله على ايه عارفين يا جماعه زي ما بقول فلان يروح ياخد جزاءه ياخد حسابه من من الخزنه وفلان يروح ياخد حسابه من الخزنه فلان يجي لي انا اللي هدي له حسابه ده بتشمل حاجتين تشريف لصاحب العمل وتشريف للجزاء اللي هياخده على العمل تشريف لصاحب العمل وتشريف للجزاء اللي هياخده على العمل ثاني فضل من فضاء الصيام يوم في سبيل الله وده من الحاجات الجميلة جدا والحاجات يعني اللي, اللي, اللي, اللي تشد القلب كده قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه على النار سبعين خريفا يعني تخيلوا جماعة صيام خمستاشر ساعة هتبعدنا عن النار سبعين سنة خمستاشر ساعة ستاشر ساعة هيبعدونا عن النار سبعين سنة يعني الساعة وقفة كم دلوقتي الساعة وقفة تقريبا بثلاثة سنين وشوية يا الله ماذا فضل عظيم في الصيام يباعد الله عز وجل لمن طام يوما في سبيله سبعين خريفا سبعين يوم الله ما من الصائمين يا رب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى والصائمين والصائمات وقال في آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فإذا الله عز وجل الله عز وجل يعطي للعبد الذي يصوم أنه يبع يبعد وجهه عن النار سبعين سنة سبعين سنة يبعد عن النار فاكرين فكرين إيه اللي بودي يلقي في النار برضو سبعين سنة عارفين حديث إن العبد يتكلم بالكلمة من صحت الله عز وجل كلمة ذاك الله غيظ إن العدل يتكلم من منسقط الله عز وجل لا يلقي لها بالاً تهوي به في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب يا أبعد مما بين المشرق والمغرب مجرد كلمة ويعني النبي صلى الله لا يلقي لها بالاً يا يعني لا يلقي لها بالاً شوف خليني كلمة دي ممكن تعمل يعني مش دي ممكن تعمل الكلام ده كله سبعين سنة أقدر يعني في بعض الروايات وإن كان فيها كلام سبعين سنة يهوي بها في النار سبعين خريفا فكم من كلمة احنا قلناها واحنا لا نلقي لها بالا محتاجين الصيام ده عشان يرجعنا المسافات اللي احنا وأعناها دي رقم ثلاثة الصيام كثارة للصغائر قال عمر بن الخطاب في صحيح مسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي فتنة الرجل في أهله وماله وولديه وجاريه تكفرها يعني كل مرة أنت أو أنت فتنت بابنك أو ببنتك أو بخليتك أو بصحبتك أو بمريتك أو بأي شيء فتنت به وتعطلت عن عن طاعة الله عز وجل وكان فتنة لك شغلتك ونأت بك عن طاعة الله عز وجل تكفر هذه الفتنة تكفر هذه الفتنة الصوم الصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني من ضمن الحاجات المكفرات الصيام رقم أربعة في فضل صيام يوم في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أو لخلوف فم الصائم في بعض الروايات قطي عند الله من ريح المسك قال بعض العلماء الخلوف أعظم من دم الشهادة الله أكبر ايه, إيه الكلام الجميل ده جبعة ريح الخلوف بتاع اللي احنا احيانا يعني بنتأذى منها وبنبعد احيانا بنا نتكلم مع بعض بنبعد وشنا عن وش بعض والكلام ده عشان يعني يعني نشمئ من هذه الرائحة التي تفوح من فم الصائد تخيلوا إن الريح دي هذا الصائم سيأتي وريح وفمه أطيب من من ريح المسك أعظم من دم الشهادة لأن الشهيد دمه كالمسك كالمسك إنما دا أعظم أطيب وعنده الله ريح المسك أطيب وعنده الله ريح المسك فما هذه المكان العظيمة جدا عند الله عز وجل للصيام الصيام يوم رقم 5 اللي أو صيام يوم في سبيل الله سبب في فرحة العبد في الدنيا والآخرة يعني الصيام ده بيدخل على بيدخل بيدخل في حياتنا الفرحة بيدخل في حياتنا السعادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي للصائم فرحتان للصائم فرحتان فرحة عند حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه أول ما بيجي الإنسان يقرب ليه الطعام بيفرح بإفطاره بيفرح بشربة الماء اللي بيشربه بيفرح بالتلب تمرات اللي بيقولهم أو بكوب اللبن أو بيفرح بالطعام والشراب والأكل لما بتحطه قدام منه والكلام ده يفرح به يعني يفرح به بي يعني بيكون يعني فيه سلوى عما كان من السعادة الماضية بالضبط عامل كده يعني عارفين لما بيكون مثلا أكيد أغلبنا مر بامتحانات ودخل كل يعني في امتحانات اما بيكون واحد مثلا دخل عنده مادة كبيرة جدا وثقيله ومذاكرتها جديدة جدا عليه وقعد يجتهد يجتهد يجتهد يجتهد حتى انه حتى انه جه في يوم الامتحان ما نامش اللي احنا بنقول عليها طبق يومين في يومين قبل الامتحان انامشي لمده 48 ساعة كلنا مرينا بحاجات زي كده او اغلبنا يعني مر بحاجات زي كده اما بيخش الامتحان ويحل كويس ويلاقي ان العمل ده كله اصبح يعني منه نتيجة بيبقى على قلبه زي العسل التعب اللي فده يعني انا اذكر مرة ان انا اخرى دخلت الامتحان وكان نفس النظام كده وكنت تعبان جدا جدا جدا حتى اني قلت في نفسي انا مش هينفع انام بعد بعد الامتحان لاني لو نمت ستضيع علي الصلاة ومش عارف ايه وكنت عمالة أحدد أنا هعمل إيه وما نمشي إزاي وإزاي أشغل نفسها عشان ما نمشي وكيف أحفظ عشان أحفظ على الصلاة بعد الامتحان والكلام ده المهم لما دخلت الامتحان ربنا سبحانه تعالى فتح علينا وكان واحد موفق جدا في هذا الامتحان فحسيت إن كل تعب أنا تعبته كله ذهب يعني أصبح يعني الواحد عنده استعداد أن هو يقعد يومين ثلاثة كمان يتعب فيهم بعد بعد اليومين دول فهي دي فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى رب حين يلقى الله عز وجل حينما يرى الجزاء العظيم بقى لما كمان بقى يشوف النتيجة لما كمان بقى يشوف النتيجة بقى في آخر الترم يلاقي نفسه بفضل الله ناجح بيبقى فرحة أكبر وأكتر وبالضل اليوم ده في باله ما بينتهوش فكذلك فرحة الصائم حين يفطر وحين يلقى الله عز وجل حينما يجد هذا اليوم في صحيفة حسنات كذلك أيضا من من فضائل الصيام يوم في سبيل الله المقصود بها الاثنين يفطر المقصود بها في المغرب أو في عيد الفطر اللي حين يفطر حين يطعم ياكل يعني وحين ينقض الشهر أنه أربنا سبحانه وتعالى تم عليه النعمة أنه ماكت يعني أطال الله في عمري حتى كان في صحيفتي حتى كانت في صحيفتي صيام هذه الأيام رقم ستة من فضائل صيام يوم في سبيل الله أن لك دعوة مستجابة ما دمت صائما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم حسنوا الشيخ مصطفى العدوي والشيخ الألباني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم ثلاثة لا ترد دعوتهم قال الصائم حتى يفطر الصائم حتى يفطر في بعض الروايات حين يفطر والرواية ضعيفة والرواية ضعيفة لكن الرواية والله أعلم التي حسنها أهل العلم الصائم حتى يفطر يعني, يعني طول ما هو وصائم طول ما هو وصائم له دعوة مستجابة ثلاثة منها ترد دعوتهم فتخيلوا يا جماعة ان الكلام اللي انا بنقوله ده كله في فضل صيام يوم واحد في سبيل الله صيام يوم واحد فقط في سبيل الله تخيلوا بقى لو, لو ضم الى هذا اليوم انه كان يوم اثنين او يوم خميس تخيلوا لو ضم الى هذا اليوم ايضا انه كان يوم في الاشهر الحرم زي ما احنا دلوقتي في رجل تخيلوا لو ضم لهذا اليوم أنه كان يوما في شعبان وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شعبان تخيلوا بل لو كان هذا اليوم يوم في رمضان فما هي الفضائل التي تعود في مثل هذا اليوم إذن احنا اتكلمنا النهاردة عن فضل إيه إيه صيام يوم في سبيل الله واتكلمنا عن أهمية الاستمرار أهمية وأتمنى الناس لو تقرأ قصة داود عليه السلام وتقف معها وقفات علىها تشحذ الهمم وترفع الهمم واتكلمنا أيضا عن مسألة الاستمرار على إبغدال قصة داود أين تجدوها اه اه تجدوها يا محمد في, في, في تفسير سورة صادوة اقرأ, اقرأ في التفسير أو اقرأ في قصة الأنبياء لابن كثير أو يقرأ في قصص الأنبياء يبني كثير وإن كان لديك كتاب تفسير للشيخ مصطفى العدوي فتبقى بالتفسير تناولا جيدا يعني ال الأوراق زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت قصص الأنبياء للدكتور راغب السرجاني لا بقت بها لكن أنا أحبذ القراءة من التفاسير قراءة القصص اللي زي كده من التفاسير تكون يعني فيها معاني عميقة جدا فيها معاني عميقة جدا يعني لا يصل إليها إلا من يعني درستها عن قرب يعني مسائل الأوراد للأتف في يعني في شبه زي ما قلنا تقصير من بعض الأخوات في عدم الإبلاغ عن الأوراد وبعض الأخوات بيتعرضوا بأنهم عندهم امتحانات أنا مش شايف إن الامتحانات عزرة إنها تبلغ عن داود عن ال قد يكون ال ال ال الامتحان مثلاً عزرة أنها تسمع الدرس لكن لا يستعودون أنها تبلغ بالورد لأنه الطبيعي أنها تكرق القرآن يوميا الطبيعي إن هي تكرق بطل الصلاة الخامسة في وقتها الطبيعي إن هي هتقول أذكار الصباح والمساء وإحنا قلنا ذكر واحد يكفي عشرين صلاة على النبي حتى لو ما عملتش العشرين صلاة على النبي مفروض برضو تبلغ بالأوراض إحنا يا جماعة لابد أن إحنا نتبين إلى الله بأن بنتابع دين بعض بنشجع بعض فلما يجي مجموعة ما يبعش منها قال أختين اثنين فقط ده يعني شيء يؤسف. ويدمي القلب. المرحلة الأخيرة معنا في الدرس المارضة مرحلة التوصية إن شاء الله بإذن الله نتمنى نتمنى إن الناس تصوم وأتمنى إن إحنا نتفق جميعاً على صيام يوم الخميس القادم بإذن الله يعني نتعايش مع هذه الفضائل وهذه الكلام الجميل وهذا الكلام الجميل اللي إحنا أونا مارضة عن الصيام نتفاعل معه يوم الخميس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. في آخر اللقاء اليوم بإذن الله مفيش درس للسؤول إن شاء الله مفيش درس للسؤول إن شاء نظرا أن بعض الأخوات منشغلات بالإمكان مش هيبه في درس واجب المراد بإذن الله تعالى في لقاء نادى الله عز وجل فنقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل هذا العمل شهيدا لنا لا علينا اللهم اجعل هذا العمل شهيدا لنا لا علينا اللهم اجعلنا من القائمين اللهم اجعلنا من القائمين والصائمات اللهم اجعلنا من الصائمين والصائمات اللهم اجعلنا من الطائمين اللهم يسر لنا الصوم اللهم يسر لنا الصوم اللهم اعننا على الصوم اللهم تقبل منا الصوم اللهم تقبل منا, منا الصوم اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم بارك لاخواتنا اللهم بارك لاخواتنا اللهم بارك لنا ولاخواتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلح لنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين ان كان من درس اوصي به بسماعه للي ممكن يسمع فهو درس الشيخ حازم شومان فارميل قبل رمضان درس الشيخ حازم شومان فارميل درس فارميل قبل رمضان